Irahme suruk, ubrahme enni ba' etli wahdi, ubrahme enni ba' du dunia, u niskan u duddi, u agehtilhagadi, kulla, u namaskan ufsi, urahme nishayi fasikkasati täti, vaikka seurauksia ja vaikka minä كسد قدرت عادي كبرت وعفرت كتير عشان انسلي راح وعدت وعنت تكتير وانا راسي والفي سيف لغير له فكرة اني مكسرت الجناح وغير فكرت ان انا مخلوق ضعيف كبرت وعفرت كتير عشان انخسلي راح وعدت وعنت كتير وانا راسي وقال في سن لغير له فكرة اني مكسرت الجناح وغير en إن nä انا عمري ما استضعفني انسان مهما كان انا ايماني اقوى من الناس والزمان انا عمري إنسان مهما كان اقوى من الناس والزمان Se وغير له فكرة ان انا مخلوق ضعي